وقند بالغلاله في النار ايها الاخوه المؤمنون روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق وجاء في سنن ابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من العين فان العين حق حديث صحيح ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم العين حق اي الاصابه بالعين شيء ثابت وموجود ايها الاخوه المؤمنون الحديث عن العين حديث دون سجون لان كثيرا من المسلمين تخفى عليهم بعض الامور الشرعيه المتعلقه بالعين ولذلك فقد راينا ايها الاخوه ان نذكر بما سيسر من احكامها ونسال الله جل جلاله ان يوفقنا لذلك فقد ورد في وردت العين وورد ذكرها في القران الكريم قال الله تبارك وتعالى في سوره يوسف على لسان يعقوب عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد انه عليه السلام يعني يعقوب خشي عليهم العين لما كانوا كثر لما كانوا كثرا خشي يعقوب ان ينظر اليهم احد فيعجبونه فتقع عليهم النظره قال ابن كثير وذلك انهم كانوا ذوي جمال وهيئه حسنه ومنظر وبهاء فخشي عليهم ان يصيبهم الناس بعيونهم فان العين حق انتهى كلامه رحمه الله وهذا التفسير هو كثير من جمهور المفسرين من اهل السنه اذا ايها الاخوه العين موجوده حتى في الامم السابقه قبل امه محمد صلى الله عليه وسلم والقران يقرر ذلك وقال الله تبارك وتعالى وايهشاد الذين كفروا لا يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون قال المفسر رحمه الله قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله تعالى لا يذلقونك اي لا ينفذونك بابصارهم اي يعيرونك بابصارهم ثم ذكر رحمه الله ان هذه الايه دليل على ان العين حق اصابتها وتاثيرها حق بامر الله عز وجل وهذا قول جمهور المفسرين فالذين يتكونه حقيقه العين او ينكرونها فانما اتى من قبل جهلهم بالقران العظيم اما سنه محمد صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها كثير من الاحاديث الداله على وجود العين وتاثيرها فقد مر معنا حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العين حق وهذا رواه البخاري وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من العين فان العين حق رواه ابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها وجاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره تدل على خطوره العين وايضا تاثيرها فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا وسنغير باذن الله فيما بعد معنى الاستغفال في هذا الحديث اما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر اي لو فرض ان شيئا له قوه بحيث يسبق القدر لكان العيد ولكن العيد هي بقدر الله جل جلاله ولكن قضى الله عز وجل ان تكون العين بقدرته سبحانه وتعالى ولكن هذا الحديث يبين قوه العين وقوه نفودها وعظم خطرها وروى الترمذي عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان بني جعفر تصيبهم العين افا اسرق لهم فقال صلى الله عليه وسلم نعم فلو كان شيء سابق القضاء لصدقته العين الحديث صحيح وجاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن العين قد تهوي بالرجل من فوق الجبل فقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيترب منه ومعنى الحديث أن العين إذا أصابت الرجل بإذن الله تعالى فعلق به وستتسلط عليه حتى تسقطه من الجبل العالي اعاذنا الله واياكم منها وروى ابو نعيم في حليههم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر قال العلماء اي تغسل الرجل فيدهن في القبر وتدخل الجمل القبر اي فصيدهه سيشرف على الهلاك فيضطر صاحبه الى ذبحه ليس له خيار الا ان يذبحه والا مات البعيد من شده العين وقوتها بل ان العين ايها الاصلاء سبب في موت كثير من امه محمد صلى الله عليه وسلم اعاذنا الله واياكم منها فقد روى البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من يموت من امتي اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين ايها الاخوه الكرام العين كما سمعتم في الاحاديث امر قدره الله عز وجل ولله حكمه في ذلك والناس قد يصمون العين بالنفس فيقولون فلان فيه نفس او اصابته نفس اي عين ويطلق على العين النظره بالراء سيقال رجل منظور اي معيون وعوام الناس اليوم يقولون ان نظره باللام وهذا تحريف والصواب النظره ويجب على المؤمن ايها الاخوه ان يؤمن بوجود العين وانها حقيقه واقعة ورد ذكرها في القران والسنه وانها تقع بقدر الله وان لها تاثيرا عظيما فربما قتلت وربما امرضت نسال الله العافيه العين أيها الإخوة قد تكون من الإنس وقد تكون من الجن أيضا فقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي السعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من عين جامع ثم أعين الإنس فلما نزل المعوذة كان أخذهما وترك ما سوى ذلك حديث صحيح وصح عن أم سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جارية في وجهها تفعه والتفعه سواد يكون في الوجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فان بها النظره رواه البخاري ومسلم قال الفراء رحمه الله قولهم تفعه اي نظره العين من الجن ايها الاخوه المؤمنون الواقع يؤكد حقيقه وجود العين والقصص في ذلك كثيرة جدا ومشهورة قديمها وحديثها ومن اشهرها قصه سهل بن حنيف رضي الله عنه مع عامر ابن ربيعه رضي الله عنه فعن ابي امامه ابن سهل بن حنيف يروي قصه حصلت لابيه سهل قال ارسل ابي سهل بن حنيف بالخرار والخرار ماء بالمدينه قال رضي الله عنه فندع جبه كانت عليه وعامر بن ربيعه ينظر اليه وكان سهلا شديد البياض حسن الجلد فقال عامر ما رايتك اليوم ولا جلد مخباه عذراء والمخباه هي العروس العذراء التي لا تظهر للناس ولم يذكر الله ولم يبرد قال ابو امامه فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لوعكه فقيل له فقيل له إنه ما يرفع رأسه فقال عليه الصلاة والسلام هل تتهمون له أحدا قالوا عامر بن ربيعة لأنهم رأوه ينظر إلى سهل رضي الله عنه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برك يعني قل بارك الله لك او ما شاء الله او اي عباره في اي, أي عباره فيها تبريك فقال صلى الله عليه وسلم علامه يقتل احدكم اخاه الا بركت اغسل فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاده في قدح ثم صب عليه من ورائه فبرئ سهل من ساعته روى هذه القصه احمد والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح اثر العين ايها الاخوه مشاهد اليوم اثره في الاجسام وفي الصحه وفي السيارات وفي الدواب وفي الدور وفي الزوجه وفي الاولاد واشياء كثيره تقع بسبب العين ومن ذلك ما يحكيه بعضهم فقد قال القرتوبي رحمه الله تعالى كانت العين في بني اسد لان بعض الاسر او بعض الاماكن قد تكثر فيها العين اشد من غيرها يقول البرتدي كانت العين في بني اسد حتى ان البقره السمينه او الناقه السمينه تمر باحدهم فيعاينها ثم يقول اذا راها ماره قال يا جاليه خذي المثل والدرهم فاتينا بلحم هذه الناقه كما تبرح سقع للموت فتنحط يعلم انها ستموت بمجرد النظر اليها وذكر بعضهم ان بعض العايمين ربما اعان احب الناس اليه بل ربما اعان نفسه هو وبعضهم ايها الاخوه يعين بمجرد السماع ولو لم ير بعينه نسال الله العافيه هذا الاصمعي رايت رجلا عيونا سمع بقره تسحب فاعجبه شخبها صوت الحليب ونزوله في الإناء فقال أية هم هذه وهو أعمى أية هم هذه فقال كان الرجل لا ينظر إلى البقرة ليس أعمى ولكنه لم يرها إنما سمع صوت الحليف فقالوا لما علموا أن هذا عائل قالوا إنها البقرة الفلانية لم يذكر البقرة الحقيقية ذكروا بقرة أخرى يورون بها فقالوا الفلانية لبقره اخرى يورون عنها يقول الاصمعي فهلاكت جميعا المور بها والمور عنها قال الاصمعي وسمعته يعني ذلك العائن يقول اذا رايت الشيء يعجبني ووجدت حراره تخرج من عيني نسال الله العافيه ومن لطائف القصص ما ذكر بعضهم ان رجلا اعمى اشتهر بقوه نظرته فهو معيان فجاءه رجل يطلب منه ان يعين غنما او ماشيه لبعض اعدائه فاخذ هذا الرجل ذلك الاعمى معه يسوقه الى المكان الذي فيه الماشيه فكان الاعمى يسال الرجل في الطريق عن المسافه حتى اذا بدت الماشيه في عين الرجل قال للاعمى امعاء ها نحن قد اقتربنا كانه يقول استعد حتى تعين تلك الاغنام فانتقد بدات ارى ماشيتها الان فساله الاعمى كم بقي من المسافه تقريبا فقال الرجل بقي كذا وكذا وذكر مسافه بعيده فقال الاعمى ان من هذه المسافه تبصر وترى تلك الاغنام فاعان صاحبه فاكمل طريقهما وهما اعميان نسال الله العافيه ايها الاخوه الكرام كيف تعالج العين وكيف يعالج امعاء وكيف هو يعالج نفسه وما الفرق بين العين والحسد وما حكم العين في الاسلام وما اخطاء الناس في مساله العين سنجيب على هذه المسائل وغيرها في الجمعه القادمه باذن الله تعالى نسال الله تعالى ان يكفينا واياكم شر العين انه على كل شيء قدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يفلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد ساز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محجساتها وكل محجسة بجعة وكل بجعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون شكرا وانها حق وانها لا تنكر بل اقرها الله تبارك وتعالى اقر وجودها في الكتاب فقال جل وعلا على نبينا يعقوب يا بني لا تدخل من باب واحد وادخل من ابواب متفرقه الايه وذكرنا الاشاديد الداله على وجود العين واثرها فلا يسع مسلما فلا يسع مسلما ان يكذب بالعين بل ثبت على رسولنا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا انه قال اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره من العين استكمالا ايها الاخوه للموضوع خاصه ان كثيرا من المسلمين تحصل لديهم اغلاط في فهم العين وعلاجها نقول ايها الاخوه انه ينبغي ايضا ان نفرق بين العين والحسد فالحاسد اعم من العائن فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا لان الحسد الحاسد قد يحسد بغير العين ولذلك فان الاستعاده بالله من الحسد كما في سوره الفلق فيه استعاده من العين ظنا ومن الفروق ايضا ان الحسد لا يكون الا مع الكراهيه والحقد والبغ وتمني زوال النعمه بينما العين ربما حصلت مع الاستحسان والاعجاب لا مع الكراهيه والبغ ولذلك فان بعض الناس هداهم الله لما سرت التدريك ربما وقعت اعينهم على ابنائهم واحب الناس اليهم بل نقلت بعض القصص ان بعض الناس اعان نفسه نظر الى نفسه فاعدبته نفسه فاذا هو نسال الله العافيه سقع عينه على نفسه فربما مات منها وانا كل حال فالحاسد والعائن كلاهما يسعيان لزوال نعمه من المحسود او المعيون فنعوذ بالله من شرهما التحرز من العين امر مطلوب لما علمتم من خطوره العين وعظم اثرها فعن جابر رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال لكل داء دواء لكل داء دواء والعين داء قال صلى الله عليه وسلم فاذا اصيب دواء الداء برئ باذن الله عز وجل هذا حديث رواه مسلم العين يمكن استقاؤها قبل حصولها سواء من قبل العائن نفسه او من قبل المعيون او الذي يخاف من العين على احد كالذي يخاف على الاطفال مثلا او الدواب او السيارات او الحاديات وما شابه ذلك فمن ذلك ايها الاخوه التدريك وقد حصلت فيه اغلاط قدر الله عز وجل ان العائن اذا برك سقط شر عينه وزال اثرها ولذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا جميعا ان نبرك على كل ما يعجبنا من الخطا من الخطا ان نعتقد ان التدريك فقط على الذين يعينون اما الذي لا يعرف من نفسه انه عاني والان لا يحتاج الى تدريك هذا خطا قال صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم ما يعجبه في نفسه لا ترو ايها لف حتى في نفسه اذا راى احدكم ما يعجبه في نفسه او ماله هل يبرك عليه فان العين حق اخرجه احمد باسناد جيد عن سهل بن حنيف رضي الله عنه وقال في حديث اخر فليدعوا له بالبركه وقال في قصه عامر بن ربيعه مع سهل بن حنيف التي ذكرناها بالتفصيل في المره الماضيه قال لعامر الا بالرش الا بالرش يعني لماذا لم تدعوا لاخيك بالبركه دلت هذه الاحاديث على ان التدريك مانع باذن الله عز وجل من الحصول العين ولذلك قال بعض اهل العلم وهو قول قوي وجيه قالوا بوجوب التبريك على من راى ما يعجبه فاسموا من تعمد ترك التبريك وصفه التبريك ايها الاخوه ويجب ان نركز في هذه القضيه صفه التبريك ان تدعو بالبركه فانت تقول اللهم بارك له اللهم بارك عليه اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه بارك الله عليه المقصود أن تدعو له بالبركة حتى نفسك إذا رأيت في نفسك ما يعجبك فادعو لنفسك بالبركة قل اللهم بارك لي في كذا بارك لي في ذابتي بارك لي في زوجتي بارك لي في داري وهكذا كثير من الناس اليوم يقولون ما شاء الله سبارك الله فهل هذه العبارة لها أصل في شرع الله أما كلمة ما شاء الله فهي لا بأس بها فقد أخذها بعض أهل العلم من قول الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال ابن كثير رحمه الله قال بعض الثلاث من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلا حرج من قول ما شاء الله ولكن الأولى المحافظة على ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها هي الخير والبركة أما عبارة سبارك الله بعد أن يقول أحدهم ما شاء الله يقول سبارك الله فإن كلمة سبارك الله لا معنى لها هنا ولا تؤدي معنى السبريك لأن قولك يا أخي سبارك الله هذا وقف لله عز وجل بأنه سبارك وليس في ذلك دعاء للمقوف عليه من العين بالبركة علما بأن لفظ سبارك وهذا خطأ شائع عند الناس لا سم تبارك لا يجوز ان يضاف الا لله تعالى فلا يجوز ان يقال مثلا عند بعض الناس هداهم الله وهو خطا شائع يقول بعضهم للاخر تفضل عندنا يتبارك البيت او اركب معي في السياره ستبارك السياره يتبارك المحل هذا خطا بعض المسلمين هداهم الله يقعون في هذا الجهل منهم علما ان اهل العلم نصوا على ان كلمه تبارك فعل تبارك لا يجوز اضافته الا لله ولو لاحظت في المسلم القران تجد هذا واضحا تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده كلمه تبارك لا تضاف الا لله تبارك وتعالى ايها الاخوه المؤمنون بعض المسلمين هداهم الله اذا طلب منهم التبريك غضب وزنجر وقال كيف تسيئون الظن بي هذا خطا وجهل فان طلب التبريك لا يعني اساءه الظن بك اخى المسلم ثم ان هذا باب من ابواب المعروف لانه يذكرك بامر امرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استن العلماء كما مر من تعمد ترك التبريك يعتقد انه لا يمكن ان تقع عينه على اهل واذا اصاب الاخرين فانه يلزمه ما يترتب على اصابه الاخرين كما سياتي وعلى كل حال يجب ان نعود انفسنا ايها الاخوه وابناؤنا واهلينا اذا راينا ما يعجبنا ان ندعو بالبركه كما في الحديث ومن وسائل الاحتراز من العين ما ذكره بعضهم من اخفاء محاصيل ما يخاف عليه العين جاء عن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه انه راى صديا مليحا فقال عليه رضوان الله دسموا نسته لان تصيبه العين معنى دسموا نسته يعني سودوا نسته حتى لا ترى النون هي نقره يسيره في ذقن الصبي وتعطيه نوعا من الملاحه والجمال فقال عثمان سودوها حتى لا تظهر ولا تذل ولا تذل حتى لا تقع عليه العين وهذا الاثر رواه البغوي في شرح السنه ومن ذلك ايضا الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى لان الذكر يطرد الشيطان ومن ذلك ايضا ان يؤمن العائن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وانه لن يموت نفسه حتى تستوفي اجلها ويرزقها فلا يطمع المسلم في شيء لا يملكه او اعطاه الله تبارك وتعالى لغيره ايها الاخوه المؤمنون يعتقد بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسقط العين وتردها وهذا لا ذليل عليه إنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في جملة الأكثار والسنة على الالتزام بما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا بما يتعلق برد العين قبل وقوعها أما إذا وقعت مسأل الله العافية فإن لها علاجات أيضا زاءت بها شريعتنا مر معنا في قصة في عامر بن ربيعة مع سهل رضي الله عنهم جميعا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لي عامر على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برج ثم قال عليه الصلاة والسلام اغفت الله فغسل عامر وجهه ويديه ومرفطيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزالة في قدح ثم صب عليه من ورائه فبرئ سهم من سعه وجاء صحيح مسلم او له صلى الله عليه وسلم واذا استغسل احدكم فليغتسل يعني اذا طلب منه الاغتسال من اجل العين لا يقول انا ما ما اصيب احدا لا يجب عليه ان يطيع وصفه الاغتسال ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى قال هذه صفه الاغتسال قال ان يؤتى للرجل العائن بقدر فهمه الى فيدخل كفه فيه فيغمض ثم يمجه يسفل الماء في القدر ثم يغسل وجهه في القدر ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدر كل ذلك ويذاه بالقدر ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى في القدر طبة واحده ثم يدخل يده اليسرى سيصب على مرفقه الايمن ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الايسر ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على ركبته اليسرى كل ذلك في قدح ثم يدخل داخله ازاره في القبض داخله الازار قيل هي موضع الازار وقيل الثياب من الجسد التي تلاصق الجسد وقيل الموضع الذي يعقد عنده الازار وقيل غير ذلك وعلى كل حال اذا وضع شيء من ثياب العائن الملاصقه لجسده فانه يكفي قال الزهري ثم يدخل داخله ازاره او نقول اي شيء من ثيابه الملاصقه لجسده ثم يدفل داخلة إزاله في القدح ولا يوضع القدح في الأرض فيصب على رأس الرجل أي المعين الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة يقول الزهر رحمه الله عن هذا الغسل إنه هو الذي أدركنا علماءنا يصفونه والزهر سابعي فمن هم علماءه إلا كبار السابعين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي رحمه الله قال القاضي عياض الجمهور على ما فسره الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه واستحتنه علماؤنا وقد ذهب جمع من العلماء بوجوب الوضوء على العائل بل بإجباله عليه إذا رفض مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا والذي يرفض الارتسال أو الوضوء فهو مسؤول أمام الله عز وجل عن المعين فإذا أصيب المعين بما يؤذيه كان مجرد له حق المطالبه بحقه يوم القيامه من العائن ومن احسن العلاجات يا عباد الله العلاج بالرققه الشرعيه فاذا لم يستيسر معرفه العائن او لم يستجاوب حين يطلب منه الوضوء فليس للمعين الا ان يلجا الى الله وبعض الناس او عند المتقدمين عند بعض القدماء قبل عشرات السنين ولعل هذه العاده زالت الان تجدهم مثلا يجلس احدهم عند باب المسجد أو يجلس مثلا يأتي إلى السوق ومعه إناف يقول للناس أتفلوا فيه أو ما شابه ذلك وهذا لا أثر له في السنة هذا لا أثر له في السنة في علاج العين لأنه إذا لم يتسر معرفة العائم أو لم يتجاوب فليس لك أخي المسلم إذا تلات الله عز وجل بمثل هذا إلا أن تلزأ إلى الله فتكثر, فتكثر من ذكره ودعاءه وصدق الالتجاء إليه والتوكل عليه ولا ذأس بالرقاء الرقاء جائزة لازم العلماء اجازوها بشروط والشروط المشهوره ثلاثه الشروط الشرط الاول ان تكون بكلام الله تعالى او باسماءه وصفاته جل وعلا الامر الثاني ان تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه الصلاه والكلام الذي لا يفهم التمتمات والكلام الذي يخفى كل هذا من البدع ومن الدلائل على ان صاحبه ساحر او كاهن ومن الشروط ايضا ان يعتقد ان الرقيه لا تؤثر بذاتها بل شكر بتقدير الله تبارك وتعالى لها وقد رخص في الرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اعرضوا علي رقاكم لا جاءت الرقى ما لم تكن شركه والرقيه تكون لعده امور ممكن ان تكون الرقيه بان يقرا المعين او المريض على نفسه وهذا من احسن الاشياء وكثير من المسلمين هداهم الله اليوم اذا اصابه صداع قال له جن لي عن شيخ يقرا عليه ولا يعوز نفسه ولا يكلف نفسه بالقراءه على نفسه هو وهذه من السنن التي مع الاسف الشديد تركها كثير من المسلمين ومن الوسائل ايضا ان يقرا عليه غيره من المسلمين لا سيما اهل الصلاح والطاعه من يعرف إن انهم من اهل العلم من اهل الصلاح من اهل الثقه اذا قرؤوا عليه فلا حرج ان شاء الله وبعض اهل العلم اجاز كتابه ايات من القران ثم جعلها فينا ثم تشرب وهذا أجازه بعض اهل العلم ولكنه لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن الأمور الجائزة ايضا القراءة في الماء او الزيت واستخدامه بعد ذلك لشيء بشرب او دهان او ما شابه ذلك ومن مكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي به فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وعلى كل حال القران كله رفعه وشفاء قال الله تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وكلمه من القران فهم بعضهم انها للتدعير يعني ننزل من بعض القران وبعض اهل العلم يرى انها بيانيه ولعله هو الصواب يعني وننزل من القران ما هو شفاء يعني جعلنا القران شفاء وليس المقصود ان بعض القران هو الذي يشفى هذا على صحفه لي اهل العلم في هذه المساله ومن الرقى النبوية ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قبل وكان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين قسلان صغيران لا يملكان القدرة على التعوذ لأنفسهما كان صلى الله عليه وسلم يعوذهما فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ولما رقد ذليل جبريل, جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك هذه من الرقى الشرعيه والرقيه ايها الاخوه بابها واسع جدا وعلى من اراجع عليها الادعيه التي يرقى بها كل راج كتب الانكار المطولة التي ألفها العلماء استقاث أيها الإخوة المؤمنون من أعظم أسباب حفظ العبد من العين المحافظة على الأذكار الشرعية ابتداء بأذكار الاستقاث ثم أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وأذكار المناسبات وأذكار النوم وعلى المسلم أن لا ينوي بذكره وهذه مسألة مهمة جدا على المسلم أن لا ينوي بذكره أن يحفظ فقط في الدنيا لان هذه عباده والعبادات تحتاج الى اخلاص لا يجوز للمسلم ان يفعل عباده يرجو ثوابها فقط في الدنيا حتى الانسا لا ترجو فقط بها ان تحفظ بالدنيا بل ترجو اولا عباده الله وتحصيل ثوابه في الاخره ولا باس ايضا ان تنوي بعد ذلك ان يحفظك الله عز وجل بهذه الانساك هذه في الحقيقة بعض الأشياء وقد فركنا أشياء كثيرة لغيق الوقت نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الشيطان والساوسة ومن عين كل حاسز إنه على كل شيء قدير وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد الذي يعرف بانه معهان كيف يعامل اولا نقول انه يجب عليه ان يجاهد نفسه في منع نفسه من الاضرار بالاخرين وذلك بكثره الذكر وبالتفريق لكل ما يراه قد تحدثني بعض الاخوه ان بعض الناس كان يقول لولا أني أذكر الله عز وجل على كل أحياني لما رأت عيني شيئا فسلم هذا أيها الإخوة عرف من نفسه أنه معيان فنجأ إلى الله عز وجل فحفظه باللهج بالذكر وبالتبريك ثانيا قال العلماء من عرف بأذى الناس بعينه وهذا لا يريد يعني أن يمنع نفسه لا بذكر ولا بتبريك قالوا حبث حتى الموت أو يتوب قال ابن قيم رحمه الله يشدد وجوبا لانه من نصيحه المسلمين وكف الاذى عنهم قال القاضي عياض ينبغي للامام منعهم من مداخله الناس ويامره بلزوم بيته فان كان فقيرا رزقه ما يكفيه حتى لا يخرج من اجل تحصيل الرزق فتقع عينه على الناس ويكف اذاه عن الناس فضره اشد من ضرر اكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد لالا يؤذي المسلمين ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء من بعده منعوه من الاختلاط بالناس وايضا اشد من ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها الى حيث لا يتأذى بها احد قال النووي رحمه الله معلقا على كلام الطالب قال وهذا الذي قاله صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بثباته والله اعلم ايها الاسر هنا البدع المحدثه فيما يتعلق بالعين الذهاب الى السحره والعرافين والدجالين وهذا باب واسع من ابواب الشرك ما شاء الله العافيه بعض الناس اذا اصيبوا بعين او جاءتهم نفس او ما شبه ذلك سجد يذهب يقول له اتق الله اصدر يقول فعل كل شيء قالوا لعل هذا الساحر إن شاء الله لعله من باب الضرورة هذا ليس من باب الضرورة بل هذا من أبواب الشرك من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا كل هذا إنما يلد بنفسه في باب من أبواب الشرك ومع الأسف السديد أيها الإخوة جاءت لي بعض الأخبار عن أناس ربما أعرفهم أحيانا شخصية من المصليين المواغبين على الصلاة الذين تصحح عقائدنا تجدهم خاصه اذا خرج من هذه البلاد ما احد يعرفه هنا ربما يستحي لا تنت في خارج هذه البلاد يذهب الى السحره والعرافين والذين يقراون الكشف ويفعل عندهم اشياء يستحيى والله من ذكرها هذا ايها الرهل من الجهل بدين الله ومن الخلل في عقيده المسلم فيجب علينا الحذر الحذر من هذه الاشياء ومن البدع ايضا الرفض الفاظ غريبه ومعان غير مفهومه ومن البدء فيما تعلق بالعين تعليق السماء يعني. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من تعلق شميمه فقد اشرك ولو كانت الشميمه من القران فانها لم تستثنى مثل الرقى الرقى استثني قال عليه الصلاه والسلام ما باس بالرقى اعرضوا علي رقاكم ما باس بالرقى ما لم تكون شركا اما السماء لم تستثنى فكل شميمه ولو كانت من القران لا تجوز وهي حرام وقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرطى والسماء والسوى لا شرك ومن ذلك ايضا تعليق الودع فهذا منتشر ايها الاخوه انتشارا عظيما جدا خارج هذه البلاد تعليق الودع وهي الصدف الكبيرة يعلقونها في السيارات وفي الجيش يظنون ان هذه تدفع العين وهذا من جرائع الشرك ومن افعال الجاهلين ومن ذلك ايضا تعليق القلائد المحلات بالخرز الازرق وهذا مشهور أيها الأخوة جدا في بعض البلدان العربية أو تعليق ناد الضبع أو مثلا عظمه من عظام النثر أو بعض أجزاء من حيوانات وكانوا في نجب يعتقدون أيضا أن بعض أجزاء الزئب تدفع الزن والشيطان وتدفع العين وهذا كله من الجهل بديل الله عز وجل ومن تعلق القلوب بغير الله سبارك وتعالى ومن ذلك أيضا تعليق حدوة الشيطان أو تنادل الشنطة او شفت العين انسان او حذاء صغيره لا حلو ايها الاخوه بعض سااقي الاجره الان او غير سااقي الاجره يضعون حذاء صغير يعلق امام السياره هذا يدفعون به العين هؤلاء الجهله وهذا من ذرائع السرك يجب ان ننهاهم وان نبين لهم ان هذا امرا خطير وانه يدفع في عقيده المسلم ومن ذلك ايضا استقضاء الخواتم التي يعتقدون فيها وعلى كل حال ايها الاخوه لم ارد استقصاء هذه الجدال فهي كثيره جدا حتى الذي يضع المصحف على رف السياره من اجل ان يدفع به العين هذا مبهذل ويجب عليه ان يرتدع وان يرجع عن فعله هذا بعض الناس ما يقرؤوا القران يمر عليه سنه يمكن ما يقرا الا في رمضان وسجد المصحف ما شاء الله يجده الانسان على رف سيارته يظن انه يدفع الحوادث ويدفع العين وهذا من الجهل باذن الله عز وجل بل ربما كان امتهانا لكتاب الله تبارك وتعالى لا نستطيع استقصاء هذه البدع لكثرتها واختلافها خاصة من بلد لآخر فبعض البلدان تنتشر فيها اشياء لا تنتشر في البلدان الأخرى وهذه الأمور أي دفع العين أمور شرعية يعني لماذا نقول إنها بدع كيف تتحكما أن نقول هذا بدع وهذا سنة هذه القضايا أيها الإخوة التي تدفع لها العين أمور شرعية والأمور الشرعية لا بد من إثباتها في الشريعة حتى نعمل بها انسان يريد ان يفعل عباده ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد على وجهه ولا تقبل بل تكون اسما عليه لانه ابتدع في دين الله تبارك وتعالى وشرع ما لم ياذن به الله عز وجل واخيرا فان الاعتقادات الباطله او من الاعتقادات الباطله ما يعتقده بعضهم من ان الميعان اذا سفك وصلي عليه وهو حي تزول اثار عين ولا يصير بعد ذلك معيانا وهذا ايضا من البدع والخرافات هذه بعض الاحكام بشكل مختصر وعلى من اراد التوسع ان يراجع ما كتبه العلماء نسال الله عز وجل ان يحفظنا واياكم من الشرور كلها اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم ادمر اعداء الدين اللهم من ارادنا او اراد اسلامنا واراد دعوتنا بالسوء اللهم رد كيده في نحره اللهم اجعله عبره للمسلمين يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا شؤوننا اللهم ولي علينا خيارنا انك على كل شيء قدير اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الاي منا الكفر والفسوق والعصي